فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ الله إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فطُبِعَ على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتم تعجبك أجسادهم وإي يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة كانهم خشباً مسنداً يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يأفكون وإذا قيل لهم تَعَالَوْا يَسْتَوْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَرُؤُسَهُمْ لَوَرُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ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 ولكن المنافقين لا يصدقون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المنافقين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاطِرُونَ وَأَفْقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأقم من الصالحين ولن يؤخر الله نفس إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفس إذا جاء أجلها والله خبير تعملون